التسجيل الخامس والثلاثون استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف التبليغ باء الدعوة تَا إِصْطَفَيْتُكَ ثَا